أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ال افلام ر ا كتاب أ ح ك م ت آ ي ا ت ه ثم فصلت من لدن حكيم خبير أ لا تعبدوا إ ل ا الله إ ن ن ي لكم منه نذير وبشير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 ام يقولوا ن نفتراه ََُ قل ُْ فاتوا َ أ ُ بعشر َِِْ سور ُ مثله ِِِْ مفتريات ٍَََُْ وادعوا ُ من َ استطعتم ََُْْْ من ِْ دون ُِ الله َِّ إ ِ ن ْ كنتم ُُْْ صادقين ََِِ فان َ لم َْ يستجيبوا ََِْ لكم ُْ فاعلموا َََْ ن أن َّ م َ ا أ ُ ن ْ ز ِ ل َ بعلم ِِِْ الله َِّ و أ موسوعه النابلسي للعلوم ن ن ك ا ن يريد ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و م ي ن ت ه اسماء نوفي ي إ ل أ الله ه م ف الحسنى ا ي ب و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 ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك أ اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون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 فعميت ع ل ي ك م م م أ ن ل ز ك ه ا وأنتم ل ه ا ك ا ر ه و ن و ي ا لا قوم أسألكم ع ل ي ه م ا ل ت مضمون اجتماعي ل ن آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون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 وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إ ن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ي بني اركم معنا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 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم مماك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم تلك من انباء الغيب نوحيها اليك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 ن ن ن ن ب 前 ا, ا ر の ك آ に ه ت ن ا عن قال اني أ ش ه د الله واشهد اني بريء مما تشركون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 وذلك وعد غير م ك ذ و ب ف ل م ا جاء أ م ر ن ا ن ج ب ل س ي ل ل ع ل و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا م ع ه برحمة م ن ا و م ن إن خزي يومئذ ا و ا ل ق و ي ا ل ع ز ي ز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 「私の名前は私の名前は私の名前 م 私の ل 前は私の名前は ل ل ه و は私の名前は私の名前は私の名前 ل 私の名前は私の名前は إ ب ر ا ه ي م ا ل ر و س و ت ه ا ل ب ش ر ي ج ا د ل ن ا في قوم إن إ ب ر ا ه ي م ل ح ل ي م أ و ا ه م ن ي ب ي ا إ ب ر ا ه ي م أعرض عن ه ذ ا إنه قد جاهل وانهم آ ت ي ه م عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا ن و ط ا سيئ بهم, بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومهم 映画館 ن 見てい ه ときに映画館で見ているときに映画館で見ているときに映画館で見ているときに映画館で見 ا いるときに映画館で見ているときに映画館で見て ل るときに映画館で見ているとき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 لن موسوعه النابلسي ل ل ي ل و م الاسلاميه ر أ ت ك إنه ص ب ا ما أصابهم وعدهم جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا َلَمَّا أَمْرُنَا الصبح الصبح جَاءَ ليس بقريب وَأَمْطَرْنَا جَعَلْنَا سَافِلَهَا و して عل عل ط ر ن ا عليها ざ ج ا ر ة وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 キ أ ン لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينكما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه ف, ف ا ت ب ع و ا م اسماء الله ا ل ح ر د ه و اسماء ل الله ر الحسنى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 「なんでしょ ي ね?」 「私の思い出を忘れ ن に」 فعال ففي ففي سعدوا لما وأما الذين الجنة الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات يريد والأرض إلا ما, وا ال ما, ما, وال ما شاء م م ا ي ع ب د ه ؤ ل ا ء م ا ي ع ب د و ن إ ل ا كما ي ع ب آباؤهم د م للعلوم ا ل ا س ل ه م ي ه ولقد آتينا م و س ى الكتاب فاختلف فيه و ل و ل ا ك ل م م ة سبقت ن ر ب ك ل ق س ي بينهم وإنهم ل ف ي مريب شك ك منه وإن ل ا ل م ل ي و ف ي ن ه م ربك أ ع م ا ل ه م إن ب م اسماء يعملون خبير ف ا ت ق ك م أمرت ومن الله ب معك و تطغوا ا ل و ن بصير ولا تركنوا إلى تركنوا الذين ظلموا ف م س ك ا ل ن ا وما ر لكم َ م و س و ّ ه َ ا ر ِ و َ ل َ ف م ِ ن َ ا ب ل َّ ي ْ ل ِ إِنَّ ا ل ْ ح َ س َ ن َ ا ت ِ يُذْهِبْنَا ل َ ا س ل ِِ ك ك َ ذ ْ ر ا ل ِ ذ َّ ا ك ر ِ ي ن َ وَاصْبِرْ ف إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين فلولا كان من القول من قبلكم اولو ب ق ي ة ينهون عن الفساد في ا ل أ ر ض الا قليلا ممن ن من أ ن ج ي ن ا منهم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 م ا نثبت ب ه ف ؤ ا د ك و ج ا ء ك ف ي هذه ا ل ح ق و م و ع ظ ل و م ي و الاسلاميه ن اسماء ا ل ل ك ا ن ت ك م إ ن ا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله الأ كل فاعبده وتوكل عليه